وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أن لَن يَجِدَنَّكُم مّن يَحْصِي مِنَ اللَّهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بالله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 يَوْمَ يَبثُهُم اللههُ جَمع فَيُونَبِّهُم بِمَا عَمِلُوا أَحصَال واللَّ وَنَسُ واللَّ عَلَ كُلِ شيءَي شَيد أَلَ تَرَ أن الله يَعلملَ مَا فيِي السَّموَاتِ وَماَا فِي الأرضُ لا يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُهَاوُونَ عَلَى النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْ ثَُّ يَعودونَ لِمانُهُ عَنْهُ وَيَتَنَا جَونَ بِالْإِثْمِ والالْرُدُوانانِ وَمَعصيَة الراصُون وَإذاَا جَ أُكَ حَيَكَ بِماَا لَم يحَيكَ بِل وَيقولُونَ فِي أَفُسِهِمْ لَ لَا يُعَِّبُونَ اللهَّهُ بِما نقول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 إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بطارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخرين يادون من الله ورسوله يادون من حد الله ورسوله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 وَاُدْخِلُوهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ